This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. <laughs> أפקكم الإخوة والخرين كلهم اللي غوا شي حاجة من غير هاد الشيء إسكت المايك. لا <تصفيق> أسمع اسم المشكلة عندك سعد الرحمن. إن المشكلة اللي أطلق الليا تجلس هذا مود الليا أطلق. كيف؟ كيف؟ صوب حلينا المشكلة اللي عندك ووحلينا اسم المشكلة عندك. لا كيجينا شي ليه معين. بس صاروا ممتاز. كيفاش هناك بعض الاشياء التي تتعامل معها بها المنطقه التي تتعامل ها هو المنطقه التي عندك يلا سير المنطقه شنو تتعامل معها بها المنطقه التي سير معها بها المنطقه التي تتعامل معها بها المنطقه التي تتعامل معها بها المنطقه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 دابا انا انا لو لودن... انا خصني نعرف اش خاص اش خاصني ندير اها اذا دابا عندك عندك في هاد عليه عارف بأن فيه شي ديال تيليسازمون ديال سيكور اا يعني ماشي بالضروره اننا ماغنبينيش اها ندخلها هو استماع ja, origin is wel. Ja, dat origin, wel. Ja, dat is Ja, is wel. Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Zijn. ja. Klaar met de Ja, ja, ja. Wat? Wat? Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Zijn. Voici de lien te télécharger. Le 2 de des tâches. wat? dit tu as acheté TVS ma dit had حاجة جوج 13 شحال فيه بحالها وربما جوج اا <الضحة> جوج ديال الحاجة يلاه دينا الحاجة الاولى واش على الحاجة اللي تطمئن هي الاولى وقف عليها وقولي لها انها الحاجة الاولى ديال تيليساجون المهم ديتو ديال هذا الاول هذا هذا اللي واقف عليه دابا ها انت زعما هذا هو الاسكاد حنا كندخلها كتشوف ملي كيعطيني انت انت يجاوبني يجاوبني ملي تسولك يجاوبني هذا هذا هذا هو الاول واخا طلع بلا فلاش لا تشوف طلعوه بلا ما تخليه لا لهذا اللي بلاصه اللي, اللي, اللي فيها en dan voici de lien te De nummer 12, met En dan voici de de voici de lien voor de télécharger. En de lien voor de voici lien télécharger. dat de het ماذا تفعلون وقعت هو ما تفعلون هذا هو ما تفعلون هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو في هو المكان هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ما تغيرت هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ik heb het niet in de handen van de handen van de handen. Ik We gaan niet We gaan handen van de handen van من هو هذا هو هذا ام بي 1 اولا هي نعرفوا هذاك الشيء مكتوب في شي أو في شي الإنترنت ديال الانترنيت ما بين ما هو اليان رابط مع ما <تصفيق> معناه هو واحد الغا كوكسي وفي الحقيقه هو واحد الغا كوكسي واحد الرابط اللي تيوصلني شي سنة سي بلاصة ديك البلاصات إذا كنا في الانترنت ديك البلاصة غالي تكون ممكن تكون سي حازة نصنطع لها ممكن تكون سي حازة نتيري سارجوها ممكن تكون بث مباشر ديها سي حازة سي قناة تلفزيونية أو إداءة ممكن مكالمة مباشرة ممكن أي حازة إنما هذا هو رابط الين وهذا الين هذا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 ولا إذن إحنا يا خصوصاً دبلينو دا دائماً يسمعوا هاد ليه؟ لماذا لماذا ببساطة لأنه كين حصلت خرين اللي هما روابط ولكن مسنا سمعش فيهم هاد ليه؟ كين بعض الأحيان بعض الأحيان بعد لبسنا سمعوا هاد الكلمة هاد إمازها كده وهذا إمازه لبراسها هي تديناش حاجة تدينا نفس خدمة ديال لليان مهم هذا إذا بمشيهم الناس هذا اجمالا ما غادي تستعملوه وما تستعملوهش إلا اللي تيهم دائما تركزوا على هذه الكلمات ديال ولكن هذا ما تيعنيش أنه ضار هذا الشرط ضروري ولازم لازم باش تكون شي حاجه ديال تيلي سارجمون اشمن بغيت نقول من هذه الهضره يمكن نكونوا في شيء ايميل مثلا بحال هذا ديال الاوتلوك وتكون شي حاجه ديال تيلي ولكن ما نسمعوش فيها هذه الليهام هاتشي فقاس هاتشي سيرزع للنوعية ديال الميصاز اللي واقفين عليه سيقدر يكون من نوع ديالك اللي باز ديال الانترنت سيقدر يقوله واحد الباز أستا ايميل ها قلت تسمى ولا باز ويب بحيتي يكون الميصاز من هاد النوعية هاتي باز ويب هنا هاد هاد ليليين تسمعوا هاد الكلمة أما ما كانت اذا ما كانسل بازم هذا اللاعب بمعنى باز عاديه كنقدروا <تكس> <عالية، تكس> نستطيع ليان ديال تيليشارجمون ولكن لا نسمع هذه الكلمه ديالليان. إنما ليان انما العامل المشترك المشترك بين جوج ديال الحالات سواء سبعنا الكلمه ليان او ما سمعناهاش هو كما قالت فاتها قبل قليل وهو اننا نتلقاو هذه الكلمه اللي هي اس في البدايه وحتى هاد أستيتيب بما شو لازم يمكن ما تكون شلقا بلص هاد دوبل في دوبل في دوبل في ثلاثة ديال المرات هاد في ثلاثة ديال المرات فهذا كافيتي بي لنا فهذا صرت بي لنا بأننا فوق واحد لليان ديالتالي ديال سرزم هير هنا شنو الفارق أنهم حيث يسمعون هذه الكلمات اليوم، فهذا السهل لنا الخدمة، بمعنى ما بصرت يمكن أن نرى أنطى عليها اليوم لسمعنا لسمعنا، وأنبدأ ندخل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لي بادي بهذا استيتيك بي او دوبل فيتلاصا ديال المرس ونهزوه ونسلكسيونيو وناخدو منه واحد الصوره الا بغينا نقولو ونديوه للانترنيت اكسبلور ولا فايرفوكس ونكليو فداك لوسون ديال ديال فينكسيبو العناوين الالكترونيه عاد يمكن لنا ندخلو للانترنيت إنما إحنا إجمالاً أخوة كلهم اللي خصوصاً اللي معنا اللي ترقلوا لكم الأطلق فدائماً ترقلوا باش يكونوا هاد اللي بقص يال الأنترنت اللي في الأطلق حل هذا اللي وقف على هذا بس يا عبد الرحيم تكون من نوع ديال الويب مع معنا نوع ديال الويب كما قلت قبل قليل هي من حيث تتقف على شيليان تتسمع هالكلمة ليليان هاداتي <تصفيق> ينبهك بأنه كانت هنا فوق سحاسا اللي درسي عليها أونترارك غالي دخل الانترنس ولا أولا بقوا هاد الإيميل كما وقفين هنا يا مع السيد عبد الرحيم يمكن يكونوا فيه أكثر مليان واحد <تصفيق> يمكن يكونوا بزاف ديال ليليان وحتى هنا إذا درتي ان سير افسات هذه غادي تخدم لك هنا لماذا ما غادي تخدم لك لانك كما قلت كما قلت قبل قليل هذه هذا الميساج هذا اللي واقف عليه هذا راه بحالو بحال لي باج ديال الانترنيت الى ني بغا الى استعملتي ان سير اكسات غيجيب لك لا ليستي اللي غيعطيك اللائحه ديال لي اللي كاينين في هذا لاباج هذه كاملين يلا دير ان سير Listeren, ja, wat de dialoog? Listeren, HTTPS, Barabnik, <truits> Barabnik, <truits> de bedoeling van de Barabnik, Barabnik, Barabnik, en بمعنى هنا كينين تلطس ليلية ولكن هاد ليلية هادوم هنا يلي كينين هادوم خارج هاد الميصاز اللي جاك من لاليست ديال الممتاز هنا فقط هنا شنو اللي تيكون ليلية الاخرين مرتبطين بالإشهار لا بغينا نقوله بالإشهار ديال ليهو لأن ليهو لأن هاد الإيميلات كلهم وهاد لاليست مصوبة مصوبة بليهو مصوبة في ليهو وبالتالي ليهو تتفرض <تشف Koan> على المستعملين ديال المعلومات بس تلقاه هذه المعلومات ليركم عارفين بعد ما تكمل هذه الللين من بعد الللين هل من هذه اللينه هبط تريدون ان تكون من كاين من بعد اللينه هل الله عليكم. تكون <تص من هذه اللينه هل تريدون ان تكون من هذه اللينه هل تريدون Z. Z. diffusion. Z. Z. Z. Z. Z. roman. Zed, de Z. Zed, de roman. de de de de de de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 Lekin, m Z wil Ik wil graag een nieuwe discussie. Z wil graag ليا انوياي كون ريال اكس تمام ليا انوياي كون ريال ريك كيطير على ماكرو رايز ديجورس كينوياي كون ريال في دال كليتسيان بوسي دي كوميسيون دي ديكلاسيون دي بان دي voilà هنا شنو سمعتو سمعنا واحد العدد ديال المرات هاد الكلمة ديال ليال ديال ديال هنا هنا كلهم روابط تيدخلونا في حقيقة لياه تيدخلونا لياهو تيدخلونا الواحد مجموعة من الخدمات ديال لياهو وهنا كلهم ير معنونين ما معلنا معنونين ما باينش فيهم هاد الكلمه ديال اس تي تي بي ولكن هي في الحقيقه راه هي مخفيه اا هذه النقطه شاء الله نديرو عليها اس تي سخر غدا ولا بعد غدا فيعنا هاد هاد, هاد, هاد لوليان هذا اللي de kundnafje het asle de reindirum, de bete besarżomon, deer control orezen, wahadok ولا إذا إذن إحنا سمعنا العنوان كامل أستي ولكن عندنا إمكانية بس حتى هذا أستي تببي ما نسمعه ونسمعه فقط كلمة ديالية ونديرو فيها شيء شي كلمه احنا اللي بغيناها مثلا هاكدا تيلي شارجي مثلا تيلي شارجي تيلي شارجي ببساطة هذا هو اللي إن شاء الله تعلم كيف بس تيمكنين من درو شيح بحال حل هذي إنما هذي ما غلبنا ندرع عليها اليوم إحنا دابا وقفين على ليليان اللي غادي يدخلك الإنترنت البلاصال التليفزيزي والبلاصال اللي غادي التليفزيزي فيها هاد الشيء اللي تختاره عليك لي صفتها اليمين هذا ولا عدانا هنا غادي تكفي بس تير اونت كل ما سمعنا ليان وكان تيهمنا الموضوع المتعلق بداك لو ليان حاجه هذا الايميل هذا واضح واضح الايميل هذا هو واضح شنو فيه وعلى اش يهضر و الموضوع دياله وهو ستاري سارجي وواحد درسه صغير دار البارح بالضبط البارح wel berha lbarah basti sarjiwa voila This conference will now be recorded. the <laughs> مثلا 30 سكايف 30 ساوس 30 أطلق وفزئة أطلق في فلنطا مثلا نبقى قدرين ديرو إفلس فرقوز تجهد هنا تنعيهم يعني نبغي نسكتو نفرمي والو ما كان حتى سينات جاء نهائيا والخرين حتى من دير آل سيف كاتر نفرقين كاتر هذا هو الحمد لله باش انا شريت تيريشارج مونير انا الاخوه اللي زازيهم بخير اللي تيعلموا الاخوه هكذا ما يبقاو شي بدك بديك لانترنيت مناظر خليوهم يتعلموا تيليشارج بالويندوز سامبل فقط فقط فقط دابا هذا الاخ هذا شنو وقع له تدخل مباشره دخل ما عرفتش شي حاجه ما يتعلم حتى شي هذه هذا هذا مشكل مشكل انا في حقيقه ما يعجبنيش الاخوات يبداو شي شي فواحد ديبو في التقله الاولى دير انترنت ماناجر راه يسهل لك تيليشارجمون غادي سيره انت اخ انت اخ أنت, انت, انت عرفناك انت وصلت لواحد المرحلة متقدمه تبارك الله إياه ولكن هو لا هو هو ما يصلحش هذا نهائيا هذا ملي تقول له دير هذا راك حرمتي من باش يتعلم راقب حال منعتيه بس يتعلم نهائيا نعم فتح دبا دبا دبا كنديرو الطريقة اللي قلتي دبا يلي كنديرو ياك ولكن حتى ندير انتخي انا بعدما كيعطيني تلاشي حاجة اه ماسي ما سي تساعدك سير دبا بالنسبة للاخ ما ممكن ليش نكمل معاه لانه لانه ماسي مستحسن دبا ندخل بسي نشوف شنو عنده وش عنده حقيقة هذا الإنترنت ما نظر وش اه اه دابا بسي يخور البسي ديالك تسمع أنتيه فتحها لا لا لا أنا أرى فورمات تي تونام شلي الأوتلوك دابا جاه صدعت عودة من الأوتلوك خصني خشني شحط ذخور بيتاع مني دابا بسي وندخل طريقة عادية أنا عندي دابا عندي واحد دابا حيت ندخل أوتلوك تلقى فيه واحد لي غرغ ديال يكون هذيك هاديك هاديك خارج أسئلة عليه ماشي مشكلة هاديك من بعد مو من من البلد دب أيك كأنه ممكن تنزل شرجي تنزل لليان كاكي كده تداب مع ااا صعب ولكن حين تنزل عن طريق ما تيجينيش السرطان نهائيًا دكتور عبد العليم تكلم وين and The moderator has disconnected. If so, huh? إيه سوء أنت سوء أنت يلا شنو عفاكم الإخوة والأخرين كلهم اللي غايدر شي حاجة أم غير هاتشي اسكت المايك لا <تصفيق>